وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ فتول عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نكر خشعا <سؤال> <سؤال> <سؤال> ابصارهم يخرجون من الاجداف كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن فِي ضَلَالٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ مرسلنا قت فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر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 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا أَلَلُ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 وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ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 كُفَّارُكُم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة بوعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر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 وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر